خوفي لك شو بحس لك ونبط الأصحاب وتبرم فينا الدنيا فجاء ونصفي أغرب خوفي لك شو بحس لك ونبط الأصحاب وتبرم فينا الدنيا فجاء ونصفي سنين عم بوطي واليوم قلبي حاسس بده يقول بحبك بس معقول قلبي تأخر والبيني وبينك نخسر والصحبي اللي كانت حلوه تخلص بلا من حس بلا من حس بلا من حس, بلا من حس أنا من La mantresse, bas la manches,